بوك تو شش ستة ستة كريا وكتيفا القراءة والكتابة القراءة والكتابة أني كوري أنا أقرأ أقر أنكو أنا أقرأ حرف أنا أقر حرف أنكوله أنا أقرأ كلمة أنا أقر كلمة أنيكو مشبت. أجملة أ أقرجملة مخت أنا أ ختاب أ أ خ أن أ أ كتاب أ أقر كتاب. אני קורא. אנא אקרא. אתה קורא. אנתה תקרא. אנתי תקראין. הוא קורא. הוא יקרא. ف ا اكتب ا اكتبكتف اكت اكتبكتف أكتب مله اكتب كلمة اكتب كلمة אני כותב משפת אכתוב ג'ומלתן. אכתוב ג'ומלה. אני כותב מכתב. אכתוב ח'יטרבן. אכתוב ח'יטרבן. אני כותב ספר. אכתוב כיתה בן. אכתוב ا كتب ا كتب أنت تب تكتب. أنت تكتين تب انت تكتين هو كتب هو كتب